bye, -bye. بي بي غالب على ايام وفاتها وبيق لوينها مال التشغله ودياني ودياني الخوف يا من بشت قلبي ودميته لا عشت زهرت شبابك وانت وحداني كم جرح أخذت من الأحباب ضميته وجروح قلبي زكاة الحب خلاني خلاني jag lagrade väter, rådade rabbin, rådade han på att chovani, cedma, cedma, cedma, bocitta, cedma, bocitta, اجري واذا حرمان عداني واذا حرمان عداني Ja. Yeah, أسغيتي لنسى غيابا ليني ناديتا والموت لامت جاهلني وجافاني ونهي يجيني وكل عتابي كنتا يليت يدري بعد فرقاه وشجاني من كنت طفلاً ونا رجاه في بيتا شيبت وثرة على هالحال خلاني حتى جناح العتاب لرضاه ذلته الهتا بعد فراح من ذل جنحاني يا قلبي صبرك ترى كل شيء سويته ما كان أفضل من اللي كان بمكاني يا قلبي صبرك ترى كل شيء سويته ما كان أفضل من اللي كان بمكاني لو بيجو على الهجران خلته لو بيذر من النكران يفداني الجرح يا رحام الجرح يا رحام الجرح يا رحام إذا يرجع من غلته جوا ولا كل